الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف نبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد فما زلنا في شرح روضة الناظر وقفنا عند قوله إيش فصل أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فصل يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال نحو أن تقول في رمضان حجوا في هذه السنة وتقول قبل يوم عرفة لا تحجوا طيب لحظة الآن صور النسخ انتبه صور النسخ قبل التمكن إما أن يحصل النسخ بعد مضي وقت يسع العبادة كلها فهذا جائز باتفاق نسخ. أو يحصل النسخ بعد مضي وقت يسع بعض العبادة فهذا جائز باتفاق والصورة الثالثة هي المختلف فيها هي التي ذكرها المصنف النسخ قبل مضي وقت يسع شيئا منها قبل ما يبدأ وقتها بالكلية هذا الذي فيه الخلاف اللي هو قبل التمكن من الامتثال الآن النسخ بعد مضي وقت يسع العفادة كلها يصير هذا قبل التمكن من الامتثال ولا بعد؟ لا بعد طيب اذا كان النسخ بعد مضي وقت يسع بعض العبادة هذا ما يصير قبل التمكن من الامتثال كاملا من بعض الامتثال الخلاف في هذه الصورة الاخيرة وهي قبل التمكن من الامتثال فالمصنف قال يجوز الأمر نسخ الأمر قبل التمكن من الامتفال هذا الأول قول أول قول الثاني المعتزلة قالوا تفضل وانكرت وأنكرت المعتزلة ذلك لماذا؟ لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأمورا منهيا حسنا قبيحا مصلحة مفسدة و... نعم خلاص ال... هذه حجتهم الواهية طبعا ولا يفضي إلى هذا ولا شيء طيب، لا الثاني، الدليل الثاني، نعم. ولأن الأمر والنهي كلام الله، إيه. وهو عندكم قديم، نعم. فكيف يأمر بالشيء وينهى عنه في وقت واحد؟ إيه. طيب الجواب؟ وقد ذكرنا وجه جوازه عقلا. قبل ذلك، صار هذا الكلام لما. قلنا وجه الجواز عقلا يمر معنا ولا لا في في ولا إنه ما يمتنع عن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان وحبذا في أي كتاب تقرأونه إذا جاءت مثل هذه المسألة تكتب عندها صاد وتذكر رقم الصفحة التي سبقت عندما راجعت الكتاب يسهل عندما تربط أي شيء كما تقدم كما سبق وقد سبق ضع رقم الصفحة السابقة طيب كم بدي شيخ ودليله شرعا ودليله شرعا قصة إبراهيم الخليل عليه السلام فإن الله سبحانه نسخ ذبح الولد عنه قبل فعله بقوله وفديناه بذبح عظيم هذا الآن رد عليهم ولا لا رد عليهم نسخه قبل الامتثال طيب تورط المعتزلة في هذا في هذا المثال كيف يسووا الان تفضل و... وقد اعتاص هذا على على القدريه وقد اعتاص هذا على القدريه اعتاص يعني عسر عليهم ما عرفوا ايش يردوا حتى تأعص... على القدريه المعتزلة القدريه هنا المعتزلة حتى حتى تعسفوا في تأويله من ستة أوجه طيب جابوا ستة أوجه يؤولون أو يتأولون هذا الدليل الأول أحدها أنه كان مناما لا أصل له طيب الثاني أنه لم يؤمر بالذبح وإنما كلف العزم على الفعل لامتحان سره في صبره عليه يعني الأول إنه كان منام والثاني إنه هو ما أمر وإنما كلف بالعزم بس مش مش بالفعل والثالث الثالث أنه لم ينسخ لكن قلب الله عنقه نحاسا فانقطع التكليف عنه لتعذره لا للنسخ سبحان الله يعني الله أمر بشيء لا يريده هم ما يقبلوا هذا طيب الرابع الرابع أن المأمور به الاطجاع ومقدمات الذبح إيه ما أمره بالذبح انما بمقدمات الذبح سبحان الله والخامس هذا كلام المعتزله الآن سيرد عليه نعم <تصفيق> ما في فرق ما في بدليل قد صدقت الرؤيا اي الخامس الاضجع عندك كذا. الاضجع. إيه الاضجع صح أن يضجعه يعني. طيب. الخامس. السادس والخامس. الخامس. إيوه. أنه ذبح امتثالا فالتآمل جرح واندمل ذبحه. أو ذبح طيب. الحسنى الله عليك. ذبحه ورده أو ذبحه ولده. فالتما التآمل جرح واندمل بدليل قولي قد صدقت الرأي. السادس. السادس أنه إنما أخبر أنه يؤمر إنه إنما أخبر أنه يأمر به في المستقبل فإن لفظه لفظ لفظ الاستقبال لا لفظ الماضي أيوة. إني أرى في المنام يعني س ما أمرت للساع طيب الجواب والجواب من وجهين أيوة الأول أحدهما يعم جميع ما ذكروه يعني جواب عام يشمل جميع الأوجه السابقة والثاني والثاني أن نفرد كل وجه مما ذكروه بجواب معنى أجوب مفصل على كل واحد الأول الجواب الإجمالي تفضل أما الأول فلو صح شيء من ذلك لم يحتج لم يحتج إلى فداء إذا كان هي منام ولا رؤيا ولا ما أمر ولا سيؤمر ما في داعي للفداء ولو كان هو منام ولا سيؤمر ولا, ولا ما كان ابتلاء طيب قال لم يحتاج إلى فداء ولم يكن بلاء مبينا في حقه هذا الجواب الإجمالي الجواب التفصيلي فضل وأما الجواب الثاني أما قولهم كان مناما لا أصل له هذا رقم واحد قال منام لا أصل له تفضل الجواب راح نقول إنه منامات الأنبياء وحي طيب قلنا منامات الأنبياء عليهم السلام وحي كانوا يعرفون الله تعالى بها هذا واحد جواب الأول على الأول إثنين ولو كان مناما لا أصل له لم يجوز له قصد الذبح والتل للجبين هذا رقم اثنين ويدل على فساد هذا القول قول ولده عليه السلام افعل ما تؤمر ما قال له هذا منام يا أبي ولو, لو ولو لم يؤمر كان كذلك كذبا كيف يقول افعل ما تؤمر هو ما أمر أصلا لكان كذبا ولا أنكره الله عليه واضح الجواب على الأول الثاني والثاني ايش والثاني أصلا ها أنه ما أمر بالذبح إنما كلف بالعزم الثاني فاسد لوجهين أحدهما أحد. أنه سماه ذبحا بقوله إني أرى في المنام أني أذبحك نعم والعزم ما قال, ما قال. أرى في المنام أني أعزم أن, أذبح. أن أذبحك تفضل والعزم لا يسمى ذبحا طيب والآخر م. أن العزم لا يجب ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه آه ما راح يعزم على الذبح إلا إذا اعتقد وجوب الذبح طيب ولو لم يكن المعزوم عليه واجبا كان إبراهيم عليه السلام أحق بمعرفته من القدرية يعني من المعتزل يعني يقول لو, لو ما كان واجب على إبراهيم كان إبراهيم عرف مو أنت اللي اكتشفتوا هذا إبراهيم ما درعا أنه, إنه مأمور بالذبح. ولا لا تفضل الثالث والثالث لا يصح عندهم لأنه إذا إيش والثالث أول شيء إنه قالوا لم ينسخ لكن الله قلب عنقه نحاسا طب ليش نحاس يعني كان خلاها حجر ولا خلاها حديد ولا خلاها فضة ولا فانقطع التكليف لأنه متعذر قال والرابع هذا فاسد لكونه لا يسمى ذبحا لا احنا في الرابع انتقلنا ثالث لا يصح عندهم عند المعتزلة <تصفيق> ليش يعني يخالف اصولهم لماذا لانه اذا علم الله انه يقلب عنقه حديدا يكون امرا بما يعلم امتناعه هم نفسهم يرفضون هذا يقولوا الامر تابع للاراده طيب الرابع ان الماموره به الاضجاع ومقدمات الذبح فالجواب عن هذا ايش؟ تفضل. والرابع فاسد لكونه لا يسمى ذبحا يعني الاضجاع ما يسمى ذبح طيب والخامس والخامس فاسد ايش هو الخامس؟ الخامس انه نفذ وامتثل لكنه لكن الله ايوه ان الله يعني التئم جرحه الله لئم جرحه إيش الجواب والخامس فاسد طيب. إذ لو صح لكان من آياته الظاهرة يعني لكانت معجزة ظاهرة وكان نقل ما, كان ما عرفه إلا القدرية قال فلا يترك نقله ولم ينقل وإنما هو من اختراع القدرية <تصفيق> هذا تأليف ألفه من مؤلفاتي تفضل هو يقول التأمى بدليل أنه قال قد صدقت الرؤية والآن قوله صدقت الرؤية ما هو دليل أنه ذبحه لا لكن معنى قد صدقت الرؤية أي عملت عمل مصدق عملت عمل مصدق بالقلب والتصديق بالقلب التصديق بالقلب غير التحقيق بالعمل فهو قال قد صدقت الرؤية ما قال قد عملت أو حققت الرؤية السادس السادس ما هو أنه إيش أنه, أخبر أنه سيؤمر في المستقبل طيب جوابه وقولهم إنه أخبر أنه سيؤمر به في المستقبل فاسد اذ لو أراد ذلك لوجد, لوجد الأمر به في المستقبل كي لا يكون خلفا, خلفا في الكلام واضح هذا طيب يقول فاسد لأنه لو أراد ذلك لوجد وجد الأمر في المستقبل كيف أنه سيوجد في المستقبل, في المستقبل ثم لا يؤمر إذن هذا خلف في الكلام طيب أجل لماذا عبر بالمستقبل بدل الماضي طيب وإنما عبر بالمستقبل عن, عن الماضي وقال أرى بمعنى رأيت وهذا موجود في اللغة كما قال تعالى أيها كما قال إني أرى سبع بقرات سمان يعني رايت ايه واني اراني اعصر خمرا اي قد رايت نعم وقال الشاعر قال الشاعر الشاعر يحكي عن قومه ماذا يقول واذا تكون كريهة واذا تكون أدعى, ادعى لها أيوة و... لحظة إذا تكون كريهة الظهر هنا تهمت معناها وجد توجد مم. إذا تكون يعني إذا كانت كريهة قوم كذا إذا في, إذا في مكروه يدعونه أما إذا في خير ما يدعونه فقال وإذا تكون يعني كانت يقصد كانت عبروا بالمستقبل عن الماضي وإذا يحاس الحيس يعني يدعى جندبه وإذا يحاسو يعني وإذا حيس الحيس يدعى جنده طيب وقولهم وقولهم إنه يفضي إلى أن يكون الشيء مأمورا من هي فلا يمتنع أن يكون هذا جواب على ماذا يا إخوان جواب على عليه هذا جواب على إنكار المعتزلة مسألة في مسألة جواز نسخ الأمر قبل التمكن اللي هو قال عبارتهم لما قال في البداية في أول الفصل يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال ثم قالوا أنكرت المعتزلة ذلك قالوا لأنه يفضل أن يكون الشيء الواحد مأمور به ومنه عنه حسن وقبيح مصلحة ورسلة فقال وقولهم إنه يفضي إلى أن يكون الشيء مأمورا به أو مأمورا منهيا فلا يمتنع أن يكون مأمورا من وجه منهيا عنه من وجه آخر صحيح كما يؤمر بالصلاة مع الطهارة وينهى عنها مع الحدث يؤمر بالصلاة إذا مع الطهارة وينهى عن الصلاة مع الحدث كذاها هنا يعني في هذه المسألة كذاها هنا نعم يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطا في الأمر لحظة إيش بقاء حكمه يجوز أن يجعل بقاء حكمه يعني عدم النسخ شرطا في الأمر فيقال افعل ما أمرناك به إن لم يزل حكم, حكم أمرنا عنك بالنهي يعني افعل ما أمرناك به ما لم ننسخه ما في معنى طيب مشايخ مش واضح الكلام هم كمث؟ فأين خيلة؟ فإذا علم الله سبحانه أنه سينهى عنه، أيوة فما معنى أمره بالشرط الذي يعلم انتفاءه قطعا يعني أنت تقولوا الآن هذا جواب على على آخر كلام ذكر. يقول نحن نقول ما في مانع أن يقال افعل ماذا ما أمرناك به ما لم يأتي نسخ. فيقولون طيب إذا كان الله يعلم أنه في نسخ فلماذا يقول افعل ما, أمر ما أمرناك به إلى أن يأتي نسخه ويعلم أنه سيأتي النسخ فهمت المسألة قال فإن قيل فإن فإذا قيل. علم الله سبحانه أنه سينهى عنه فما معنى أمره بالشرط الذي يعلم انتفاءه قطعا الشرط هذا اللي قلناه افعل ما أمرناك به ما لم ينسخ الجواب قلنا يصح إذا كان عاقبة الأمر ملتبسة على المأمور مجهولة يعني إذا كانت ملتبسة مجهولة على المأمور ما يعرف طيب يعني الآن نقول ما في مانع يصح الله سبحانه وتعالى يأمر العبد والعبد ما يعرف متى ستنسخ هذه هذه العبادة وينسخ ويرفع هذا التكليف فيكون المصلحة امتحانه بالعزم على الفعل واشتغاله بالاستعداد للفعل إذن في مصلحة طيب فضل قال لامتحانه قل من... أو قلنا, قلنا أحسن الله لكم قلنا م. يصح إذا كان عاقبة الأمر ملتبسة على المأمور م. لامتحانه بالعزم م. واشتغاله بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد م. وربما يكون فيه لطيفة واستصلاح واستصلاح ل لخلقه او ل لخلقه لعبيدي يعني يعني ليس عبث تفضل هو هو الصراحه شوف كل هذا كلام بس رد عليهم ولا هو جواب الله سبحانه وتعالى له أن يفعل ما يشاء بس ما يمكن يكون في مصلحة للعبد صحيح يمكن يكون في مصلحة يمكن في مصلحة ما اكتشفنا المصلحة عرفنا مصلحة ما عرفنا مصلحة في الأخير هذا لله سبحانه وتعالى وأما القواعد العقلية التي قاعدتموها وخضعتم لها شرع الله عز وجل بل حتى أفعال الله سبحانه وتعالى خضعت لقواعدكم التي نبتت من عقولكم هذا مردود غير مقبول باختصار طيب تفضل ولهذا جوزوا الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الأمور طيب الآن هو سيذكر صور من تناقض المعتزلة الآن هم جوزوا الوعد والوعيد الوعد بالخير والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الأمور فقالوا تفضل فقالوا يجوز أن, ي... أن يعيد الله سبحانه على الطاعة ثوابا بشرط عدم ما يحبطها لا حطه. بشرط عدم ما يحبطها طيب لا, ي... المع... لا يرتد ولا يكفر ولا طيب وعلى وعلى المعصية عقابا بشرط عدم ما يكفرها من التوبة نعم والله سبحانه عالم بعاقبة أمره طيب جواب ثاني جواب ثان أنه يجوز أن يكون الشيء مأمورا منهيا في حالين نعم إذ ليس المأمور حسنا في عينه لوصف هو عليه قبل الأمر به في عيني يعني في ذاته المأمور لم يؤمر به لحسن في ذاته قبل الأمر به ولا المأمور به يعني مرادا ليتناقض ذلك مرادا وجوده الآن يريد أمرين أولا ليس الأمر بالشيء لأنه حسن في ذاته أمر لا مو صحيح وليس الأمر بالشيء لأن الله يريد وقوعه مو صحيح كل هذه قواعد ليست صحيحة أنتم تزعمون هذا في تناقض بناء على قواعدكم لكن إذا أبطلنا هذه القواعد ما في تناقض قال ولا, ولا المأمور يعني به مرادا مراد مراد وجوده من الله عز وجل ليتناقض ذلك طيب بل مراده سبحانه وتعالى العزم على الفعل طيب قال وقولهم وقولهم إن الكلام قديم فيكون أمرا بالشيء ونهيا عنه في حال واحد قلنا أيضا هذا جواب على كلام قديم في نفس المسألة لما اللي قلناها قبل قليل هذه كانت صفحة كم مسألة النسق قبل التمكن من الفعل وأنكرة المعتزله ذلك صفحة كم عندكم مية وكم ثمانية وثلاثين طيب في نسخة الإثراء طيب الآن هو يرد على هذا فيقول قولهم إن الكلام قديم فيكون أمرا بالشيء وناهيا عنه في حال واحد قلنا يتصوروا يعني عقلا يتصور اكتب عقلا يعني حتحفظها انت الحين تروحت اكتب عقلا يتصور الامتحان به اذا سمعه المكلف في وقتين ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ ولو سمعهما في وقت واحد لم يجوز يعني عقلا وهذا لم يحصل ما جاز لكن ما حصل ان النسخ يجي في نفس النص اذا يتصور أن يكلف بالشيء في بوق وقتين، بشيئين في وقتين. ولهذا اشترطنا في النسخ التراخي. قال أما جبريل، أيها، فأما جبريل عليه السلام، أيها، فيجوز أن يسمعهما في وقت واحد. ليش؟ لأنه جبريل ليس مكلف. فلو جبريل عرف إنه الأمر عرف الحكم. وعرف الدليل الناسخ في وقت واحد ما هي مشكلة ما هو مكلف طيب قال فأما جبريل فأما جبريل فيجوز أن يسمعهما في وقت واحد ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين طيب لكونه لكونه غير داخل تحت التكليف قلنا غير مكلف طيب فيامرهم بمسالمة الكفار مطلقة وباستقبال بيت المقدسي ثم, ينهى ثم تنسخ هذه الأحكام كلها ثم ينهاهم عنه بعد ذلك والله أعلم يبقى يخرج جبريل من مسألة المكلفين المكلفين نعم ما هو في نفس اللحظة, اللحظة يعرفون الحكم ويعرفون النسخ لا لكن جبريل ليس له علاقة تفضل يا شيخ أحسن الله ليكم. شرع في باب جديد وهو يتعلق بمسألة إيش؟ الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟ تعرف المسألة هذه؟ الزيادة على النص نسخ أم لا؟ من اللي يقول نسخ الحنفية صح؟ الحنفية إيش ينبني على هذه المسألة؟ الزيادة على النص هل هي نسخ أم ليست نسخ طبعا هي لها صور بعضها ليست نسخ قطعا حتى عند الحنفية وبعضها بعض الصور عند الحنفية نسخ لكن عند الجمهور ليست بنسخ إيش انبني على هذا طب لو اعتبرناها نسخ إذا اعتبرناها نسخ لو كان النص جاء بحكم ثم جاء نص آخر جاء النص الأول بحكم ونتصور مثلا أن النص الأول قرآن ثم جاء نص آخر من السنة الأحادية وفيها هذا الحكم وزيادة فهل نعتبر أن هذا الحكم والزيادة ناسخ للحكم الأول أو مزيدة عليه فقط فهل هي رفعت الحكم الأول قلنا الحنفية في بعض الصور التي ستاتي يعتبرون النسخ. إذا قالوا نسخ معناه يلزمهم ماذا إنهم ما ينسخون القرآن بسنة الأحد إذا لن يقبلوا الحديث الذي فيه الزيادة طيب ليش ردوا لأنه حديث لأنهم ما يقبلون السنة لأنهم يردون ما يرون وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا لأنهم يرون هذا معناه نسخ للقرآن لازم يكون النص الذي فيه الزيادة مساوي للنص الأصلي فإمت الفكرة طيب تفضل يا الشيخ قال أحسن الله ليكم. قال رحمه الله تعالى فصل والزيادة على النص ليست بنسخ عند الجمهور وهي على ثلاث مراتب طيب الأولى أحدها, أحدها ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه هذه ما فيها خلاف لا عند الجمهور ولا عند الحنفية مثل إيش كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم واضح جاء نصف الصلاة ثم جاء نصف الصوم هذا ما له علاقة الصوم ما له علاقة بالصلاة طيب فلا نعلم فيه خلافا نعم لأن النسخ رفع الحكم وتبديله نعم ولم يتغير حكم المزيد عليه بل يبقى وجوبه وإجزاؤه يعني طيب إذا جاء النص أوجب الصلاة ثم جاء نص أوجب الصلاة والزكاة هل معنى النص الثاني نسخ الأول؟ لا هو النسخ النص الثاني أكد الأول بس وجاء بحكم آخر غير الأول لا علاقة له بالأول اللي هو الزكاة مثلا طيب الرتبة الثانيه الثانية <تصفيق> الرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما على وجه لا يكون شرطا فيه مثل كزيادة التغريب على الجلد في الحد يعني في حد غير المحصن زيادة التغريب على الجلد كيف زيادة التغريب على الجلد؟ تغريب عام والجلد جلد مئة وتغريب عام صح طيب قال فجرد كل واحد منهما مئة جلدة جاء في الحديث جلد مئة وتغريب عام شفت الزيادة ولا لا الآن اللي يعتبر إنه حديث جلد مئة وتغريب عام ناسخ للآية ما يقبل أن ينسخ الآية بالحديث واضح فلن يقول بالتغريب فهمت الكلام والذي لا يرى إنه هذا نسخ وما نسخ الأول وإنما أكد الأول وزاد حكما زائدا ولو جاءت السنة بحكم مستقل قبلناها ولا ما قبلناها خلاص نعتبر هذا حكم مستقل اللي هو التغريب وعما الجلد فقد ورد في القرآن وجاءت السنة تؤكد ما في القرآن وزادت شيئا آخر أضافت حكما آخر فهمت وجهه النظر كيف صارت؟ طيب كم <تصفيق> أيوة. مثال آخر زي. وعشرين صوتا على الثمانين في حد القذف. هذا مثال افتراضي ما هو مثال حقيقي لأنه حد القذ الثمانين بس يقول لو تصورنا أنه جاء حد القذف الثمانين ثم جاء نص زيادة عشرين طيب ما سار عموما هذا طيب ما حكم هذه الصورة الثانية فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه نسخ إلى أنه نسخ هذا خلاف الجمهور طيب لماذا فهمت الكلام طيب إذا قال هذا نسخ معناه سيثبت الزيادة ولا ما راح يثبتها سيثبتها إذا كان الدليلان في القرآن أو أحادية في السنة الأحادية لأنها تنسخ بعضها لكن إذا كان الأصل في القرآن والزيادة في السنة لا ما رح ينسخ القرآن بالسنة فضل الآن سيعلل لمذهب ذهب أبي حنيفة لماذا قال هو نسخ قال لأن, لأن الجلد كان هو الحد كاملا يجوز الاختصار عليه الحد كامل كان الجلد جلد مئة هو الحد كامل طيب يجوز الاختصار عليه نعم ويتعلق به التفسيق ورد الشهادة نعم وقد ارتفعت هذه الأحكام بالزيادة. إيه. طيب الجلد هذا في في مسألة إيش؟ قذف المحصنات، هاه؟ طيب. وقد ارتفعت هذه الأحكام بالزيادة. زي ما قلنا إذا جاء النص فيه زيادة، هل هو رفع للأصل ولا أضاف على الأصل؟ هل هو رافع للأصل؟ ومقرر حكما جديدا فيه زيادة او هو مؤكد للاصل ومضيفا شيئا جديدا فهمتوا الفكرة اللي يقول نسخ يقول رفع الاصل كله طيب قال لنا تليلنا على عدم النسخ ولنا ان النسخ هو رفع حكم الخطاب طيب رفع لحكم الخطاب طيب حكم الخطاب هل هو باقي ولا, ولا رفع قال وحكم الخطاب بالحد هي وجوبه وإجزاؤه عن نفسه وهو باقي إذن لنا دليل عدم النسخ أن النسخ ورفع حكم الخطاب طيب ما هو حكم الخطاب قال حكم الخطاب ما هو حكم الخطاب بالحد إيش وجوب الحد وإجزاؤه عن نفسه وهذا باقي يعني لم يحصل له رفع بل أضاف عليه شيء آخر قال وإن من ضم إليه الأمر بشيء آخر وجب الاتيان به فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة الكلام هذا واضح ولا لا هي هذه وجهة النظر اللي يقول هذا النص الثاني رفع الأول فيعتبره نسخ اللي يقول لا لم يرفع الأول الأول باقي وجوبه باقي ما في شيء تغير في القديم وإنما الذي تغير وإضافة شيء آخر للجديد فليست نسخ واضح فرق بين الجمهور والحنفية طيب أكمل قال فأما صفة الكمال إيش صفة الكمال أليس هو قال أن الجلد كان هو الحد كاملا يقول كامل الحد كان الجلد ما كان فيه تغريب ولا فيه شيء ثاني فهو يقول أنه كون الحد هذا كامل هذا ما هو مقصود لذاته قال فأما صفة الكمال فليس هو حكما مقصودا شرعيا بل المقصود الوجوب والإجزاء وهما باقيا إيش يعني هذا الكلام الآن في ذهب إليه أبو حنيفة لما قال مثلا هاتوا المثال إيش هو المثال مثل حد الزينة إيش هو كان حده لا في الآية جلد مية صح جلد مية جاء الحديث وقال جلد مية وتغريب عام يقول لا الحد في الآية كان الجلد فقط فهمت والآن في الحديث أصبح الحد إيش هو ليست جلد فقط واضح فنقول يعني كان الحد كاملا هو الجلد والآن ما أصبح الحد كاملا هو فيقول هذا ما هو مقصود شرعي إنه كامل ولا مو كامل الجلد الذي كان هو الحد فيما سبق باق كما هو ما, ما تغير وأضيف إليه التغريب فهمتوا عليه؟ فما نلتفت إلى إنه كان هو كامل ولا كان ما هو كامل لأنه كونه كامل أو غير كامل يقول هذا شيء ما هو مقصود وإنما هو حصل تبعا ولذلك قال أيوه فأما صفة الكمال فأما صفة الكمال فليس هو حكما مقصودا شرعيا بل المقصود الوجوب والإذاء وهما باقيان ولهذا، ولهذا لو أوجب الشرع الصلاة فقط كانت كل ما أوجبها الله وكماله نفس الشيء أنتم أنتم نفسكم يا حنفية إذا جاء النص بوجوب الصلاة ثم جاء نص آخر بوجوب الصلاة والزكاة تقبلون هذا ما تقولون نسخ؟ طيب ليش؟ كان الحكم أول في النص الأول الحكم كامل هو الصلاة فقط. فهمت عليه؟ كان ما أوجبه الله هو الصلاة فقط والآن أصبح ما أوجبه الله الصلاة والزكاة لي ما قلت نسخ؟ لا ليس بنسخ إذن هنا كذلك. هذا الذي يقوله المصنف. ايوه قال كانت كل ما؟ أوجبه كانت كل ما أوجبه الله وكما وكما له؟ وكما نعم. فإذا أوجب الصومة؟ خرجت الصلاة عن كونها كل, كل الواجب. الواجب ما صارت الصلاة كل الواجب صار الواجب صلاة فإذا جاء نص ثالث وزاد شيء ثالث نفس الشيء سيكون كان الواجب كل الواجب شيئان كان كل الواجب شيئين والآن أصبح ثلاثة أشياء ما يلتفت لهذا يريد أن يقول هذا لا يلتفت قال وليس بنسخ اتفاقا طيب تفضل وأما الاختصار عليه الاختصار عليه على ماذا على الحكم الأول الاختصار عليه يعني لما كان الجلد هو الحكم كان الاختصار في الحد على الجلد والآن أصبح لا لازم جلد ومعه تغريب هذا أيضا نقول لا يدل على النسخ الآن هذا الكلام يستدل به الحنفية على وجود النسخ على نزيادة على النص نسخ تفضل وأما الاختصار عليه فليس هو مستفادا من منطوق اللفظ أيه ليس موجودا في منطوق اللفظ لما أوجب الله مثلا الجلد ما قال الجلد وعدم زيادة شيء آخر هذا أنت فهمته أوجب الجلد بس قال ليس مستفادا من منطوق اللفظ لأن وجود وجوب الحد لا ينفي وجوب غيره وإنما يستفاد يعني هذا الكلام اللي هو الاقتصار من المفهوم يعني مفهوم المخالفة ولا يقولون به يعني نفس الحنفي ما يرون مفهوم المخالفة ثم يأتون هنا ويقولون إنه الاقتصار عليه الاقتصار على على هذا الحد يدل على أن الزيادة عليه نص نقول أصلا هذا الاقتصار هو من مفهوم المخالفة وأنتم لا ترونه وليس من المنطوق طيب أكمل يا شيخ ثم ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم يعني على فرض قبلنا هذا رفع المفهوم يقول رفع المفهوم كتخصيص العموم فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ على فرض تنازل يعني يقول رفع المفهوم كتخصيص العموم ايش يعني رفع المفهوم كتخصيص العموم اي مفهوم المقصود رفعه مفهوم المخالفة يقول مثل تخصيص العموم فانه رفع بعض مقتضى اللفظ وليس رفع لكل لفظ مثل ايش الان نرجع مرة ثانية نقول الحد كان الجلد مئة صح ولا لا والمفهوم هذا منطوقه مفهومه والاقتصار على ذلك فلما جاء نص آخر وقال جلد مئة وتغريب عام صار هذا النص الثاني رفع مفهوم المخالفة أزاله واضح فلما رفع مفهوم المخالفة فكان هذا الرفع اللي هو رفع مفهوم المخالفة مثل تخصيص العموم وأنتم لا تقولون بأن تخصيص العموم نسخ. تخصيص العموم نسخ لما نيجي نص في خمسين أو في مئة ثم يستثنى من المئة عشرة انتما تقولوا نسخة المئة وحلت محلها تسعين وانما تقولوا المئة كما هي حذف منها عشرة وباقي التسعين على أصلها ونحن نقول كذلك الزيادة على النص ليست نسخا لأصل المسألة تفضل يا شيخ ثم إنما يستقيم هذا أن لو ثبت حكم مفهوم واستقر لا كان في شيء ما قال فإنه الله. رفع بعض مقتضى اللفظ فيجوز بخبر الواحد يعني تخصيص العموم ورفع مفهوم, خبر مفهوم الخبر المفهوم يجوز بخبر الواحد طيب وليس هو نسخ طيب أكمل قال وإنما هذا رد آخر إيه وإنما قال ثم قال إنما ثم إنما يستقيم هذا أن لو ثبت إيش هذا يستقيم هذا يعني كون الزيادة على النص نسخ متى يستقيم يقول أن أن لو ثبت حكم المفهوم واستقر ثبت حكم مفهوم المخالف واستقر يعني ثبت كما لو جاء نص وقال الحد كذا فقط بدون زيادة بالاقتصار عليه وثبت هذا ثم جاء نص آخر يرفع هذا النص السابق نقول نسخ لكن هذا ما حصل وإنما هذا مفهوم فقط أنتم فهمتموه ولم تأتي النصوص تؤكد هذا المفهوم قال واستقر يعني بنص شرعي ثم ورد التغريب بعده فيكون ناسخا فهمتوا هذا المسألة يقول إنما يستقيم هذا أن كون الزيادة على النص نسخ لو كان لو ثبت حكم مفهوم المخالفة واستقر بنص ثم جاء نص آخر جاء نص التغريب بعده فيكون رفع رفع له طيب أكمل ولا سبيل ولا سبيل إلى معرفته إلى معرفة ثبوت حكم المفهوم بالنص ما في ما جاء ما حصل بل بل لعله ورد بيانا لإسقاط المفهوم متصل به أو قريبا منه. يا سلام يعني يقول بل ممكن أن نقول إنه حد التغريب الزيادة التي جاءت بالتغريب لعلها إنما جاءت لإسقاط المفهوم اللي إنتوا فهمتو من النص الأول. فسير النص الثاني الذي فيه الزيادة إنما جاء لإسقاط المفهوم المخالف الذي في النص الأول. فهمتوا فما يصير نسخ؟ ومتصلا به فكان بيان او قريبا منهم متصل به او قريب منه طيب الرابع معلش تحملوا لان انتوا الان تناقشوا المعتزلة تناقشوا المعتزلة الله يعينكم على كم ليش الرابع ها لا من اول احنا بدأنا مع المعتزلة الحين مع الحنفية طيب صح, صح, صح, صح طيب أكفي يا شيخ وأما التفسيق وأما التفسيق ورد الشهادة فإنما يتعلق بالقذف لا بالحد التفسيق ورد الشهادة هذه كلها توابع لل في الحد هل هذه يقول هذه إنما يتعلق بالقذف وليس بالحد يعني القذف هو الذي يوجب الحد ويوجب أيضا التفسيق ويوجب أيضا الكلام الآن في حد القذف ويوجب رد الشهادة لا بالحد لا بالحد طيب الوقت انتهى طيب شوف لنا موقف نوقف عنده كمل ها بس طيب كمل فينقله ثم ثم لو شل... ثم لو سل ما تعلقه بالحد أيوة اللي هو اسمعي اللي هو لو سل ما تعلقه بالحد فهو يعني التفسيق تابع غير مقصود فصار كحل النكاح بعد العدة يا سلام إحنا ما خلصنا من الأول صلّى لنا الحين حلّ النكاح بعد العدة إيش حلّ النكاح بعد العدة عدة الوفاة المقصود فصار حلّ النكاح بعد عدة الوفاة فهمتوا علي إيش يعني تحريم النكاح حال العدة هل هو لذات النكاح ولا هو للعدة لذات العدة ها يقول هو لذات العدة فهو تابع غير مقصود طيب ثم تصرف الشرع في العدة بردها هي من حول إلى أربعة أشهر وعشر ليس تصرفا في حل النكاح بل في نفس العدة الآن العدة كانت حول كامل عدة الوفاة ثم صارت أربعة أشهر وعشر تحولت من كذا لكذا طيب تصرف الشرع في العدة بردها من حول إلى أربعة أشهر وعشر ليس تصرفا في حل النكاح يعني هذا لم ينسخ جواز النكاح ما له علاقة بالنكاح بل هذا نسخ في العدة نسخ في العدة والعدة تغيرت سنة صارت ست ست أربعة أشهر وعشر عدم جواز نكاح المعتدة ما له علاقة بالحد هو, هو بالعدة فإذا كانت عدتها سنة معنى سنة لا يحد نكاحه إذا كانت أربعة أشهر وعشرة فمعنى أربعة أشهر وعشرة طيب بعد ذلك في إيراد كمل الإيراد وننتهي عند المرتبة الثالثة فإن قيل أحسن الله لكم فإن قيل قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم يقتضي ألا يحكم بأقل منهما صح والحكم بشاهد ويمين نسخ له صح قلنا هذا إنما استفيد من مفهوم اللفظ وقد أجبنا عنه يعني من مفهوم مخالفة يعني هو لما قالوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم هل قال لا يجوز أقل من ذلك أو لا يجوز غير ذلك أنتم فهمتوا بالمخالفة وأنتم ما تقولون بالمخالفة هو قال استشهدوا شهيدين من رجالكم <تصفيق> سبحانه وتعالى وأجاز أيضا الشاهد واليمين بدليل ثاني فهذه المسألة ما فيها نسخ إنما هي إضافة حكم على حكم قديم طيب يسر نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا